غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحد لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدر الناس لهم فمن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 الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع إنها عليهم موصدة في أمد ممدة